وأنزل مسمى والذين كفروا مما انذروا معرضون قل ارئيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض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 من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون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 تِلَما جَاءَهُم هَذا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ 117. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم 118. قل ما كنت بذعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن تبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبيد قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 إذا بلغ أَشُدَّهُ وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْ تغيثا لله ويلك آملا إن وعد الله حق إن وعد الله حق ما هذا إلا أولئك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 وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 قاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله الا, تعبدوا إلا الله إن خاف عليكم <عذاب يوم عظيم> قالوا أجبتنا لتأفكتنا عن ألقتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إن إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقيم أستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم في ما فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ فَمَا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون.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 إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا لا أجيبوا دعية الله وآمنوا به يغفر لكم من ذلك يُعِذْكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيم وَمَن لَّا يُجِب دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُرْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ ك في ظلال المبيد، يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي خلقه نبي على أن يحيي الموتى، بلاءٍ.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 اصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار.